بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلاً ألي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 لهم مغفرة وأجر كبير أَفَمَنْزُلَنَّ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون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 الله له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَوْهُ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لن تبور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 اشتركوا <تصفيق>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 إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا ويمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهداً من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينفرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أو لم يسير في الأرض في يوم؟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 مودب ما ترك على ظهرها مودبة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا